ثنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فللظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ نَغْمِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْذُرُهُ يَا بُنَيٌّ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 ما إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكمث قال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وقبض من صوتك وقصد في مشك وقبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب مُنِين وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَمْ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدُلُّهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيدِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ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 بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كن يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبير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 إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم أنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم أنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام